بوك تو دويدشنبينك خمسة وعشرون في المدينة في المدينة أش نورو وجوتي إجال جنك الوستوتي أريد أن أذهب الى محطه القطار اريد ان اذهب الى القطار اش نوري فاجيوتي اي المطار أريد ان اذهب الى المطار اش نوري اي ميستو وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة كيف مع فيجكتئجنكستوت كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أاصل إلى محطة القطار كيفيب مع فيجتي او وستا كيف أصل إلى المطار؟ كيف أاصل إلى المطار؟ Kajp manu vikti į miestu centra. Kajfa asilu ila wasatil il-medina. Kajfa asil ila wasal medina. Manreike taksi. Achtežu li sajarati užra. Achtežu li sajarit užra. Manreike miestu planu. احتاج لخريطه المدينه من ريكي احتاج لخريطه المدينه مان ريكيه لفندق احتاج لفندق اش نوريتشو اسيناوموته اوتوموبيلي اريد ان استاجر, سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Štai mano kreditinį kortelį. Huna Bitah Kati Huna Bitah Kati Štai mano vairuotojo pažymėjimas. Teisys. Huna Ruchsatukijadatį. Huna Ruchsatukijadatį. Ką galima pamatyti mieste? ماذا يوجد في المدينة الرة ماذا يوجد في المدينة الرةيكتي س <تصفيق> يست ذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدين القديمة دريكة <تصفيق> اسكرس قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة؟ نو <سؤال> ايكيته اذهب الى الميناء اذهب الى <سؤال> الميناء بادريكيته اسكورسيا بو وستا قم بجوله في الميناء قم في الميناء <سؤال> كوكو ايجيميو دار ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة؟ Gaira dėlik. Mada bakja min maalim žadyra bil mušahada gaira dėlik? Prašoma paspausti www.bukdu.d, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.